بينا ولا يم مين اللي قال mefuhumsira, luta. Silla, sä idja, bada, سيد يا dina, bela, dina, dina, dina, dina, dina, dina, dina, dina, dina, dina, dina, dina, dina, dina, dina, وامحب زيدة وقلبهم شمعة جيدة بتنور كل بلدي بلدي يا بلدي بلدنا نفسي بلدنا بلدي بلدي يا بلدي بلدنا نفسي بلدنا بلدي بلدنا وبيرمي بلدنا والخر هو اللي شاباكو والفحر نالي ساماكو على شاء باسكندريا بلدي يا بلدي <تصفيق> وانا نفسي اروح بلدي بلدي, بلدي وانا نفسي اروح بلدي <تصفيق> من باب منيب وشبره أزهر وحسين وقبرة سدق في حروبك وفي سلامك وابنك لو ما تعشانك بيموت فرحان يا بلادي بلادي وانا نفسي اروح بلادي بلادي يا بلادي وانا نفسي اروح بلادي بلادي يا بلادي يا, يا ما شوف ديك كتير <يا بلدي>